وإن قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رضاً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم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 اِذْ بِمَكَانُ يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَظُربَة عَلَيجِ مُذَِّةُ وَمَسكَنَةُ وَبَأُ بِغَضَ بِم مِنَ الله ذَلِكَ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي إِنَّ بَغَيْرِ الْحَقِّ قَذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا